فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنى شهودا ومحت له تنهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لأياتنا عنيدا سأرهقه صعودا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 سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النال إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فثنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانو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 قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين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 بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منسرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره